وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَلَىٰ اصفيل ابصروا منقعين مقنعي رؤوسهم لا يغتد اليهم لا يغتد اليهم طغوفهم واسعدتهم هوا وانذرنا سيوم ياتيهم العذاب 126-فيقول الذين ظلموا ربنا أخذنا إلى أجل قريب 127-فيقول الذين ظلموا ربنا أخذنا إلى أجل قريب 128 دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا ورسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكب الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأنفال وَنَكَأَوْنَكَ مَغْمٌ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُمٌ وَإِذْ كَانَ نَخْرَبٌ تَزُولُ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُسْلِفَ وَعْدِهِ رَسُولًا فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُسْلِفَ وَعْدِهِ رَسُولًا إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ والموتى يومئذ قورون في الاصفاد سرافيلمن قطران سرافيلمن خوفا ينوا وتهشا ما كسبت ان الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا ان ما هو اله واحد وليتذكروا الانباء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 سراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علم ذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدن ما ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما قل ينصفها ربه نسفا فيذرها قاعا صفصفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فينا لا ترى فينا عوجا ولا أمتا وخشعت الاصوات الرحمان وخشعت الاصوات الرحمان فلا تسمع الا همسا يوم اذ فَهُمْ يَعْلَمُ مَا بَيْنَهُمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا وَعِنْدَهُ عِلْمُ وعنت الوجوم للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف صرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من مبين ان ذي ان يقضى اليك وحي وقم رب زدني علما